المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون মুমু من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنون فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وَمَلَأَهُ دينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمث على لهم واشهد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الاليم